وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفُ مَا آتَيْتُمَا فَلَا تَأْخُذُونَهُمْ شَيْئًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا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 يكون ورداءبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فإلن تكونوا دخلتم بهم فلجناح عليكم وحلال ابنا أبين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الistsين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما.